الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه المادة. المادة محمد رسول الله, بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وما زلنا في رحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم في بيت النبوة و ما يحدث في بيت النبوة من الرحمة بنا لأن فيه حل لمشاكلنا فيه تصحيح لكثير من أوضاعنا فمثلا جاء أو بكر الصديق رضي الله عنه ذات مرة إلى بيت عائشة يتفقد ابنته فوجد النبي صلى الله عليه وسلم معها شوفوا القصه دي بس فقام وجدوا مختلفين البنت كانت تحترم ابوها هيبه يعني ليس كزوجها لان اعتادت على هذا الزوج لما شافت أبوها سكتت قام الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا ابا بكر انا وهذه اختلفنا فاحكم بيننا ابو بكر جعد قال النبي صلى الله عليه وعائش اقول أبدأ أو تقولين قالت قل ولا تقل إلا حقا طبعا الكلام ده عايشة تعالى ما قصد حاجة قصد في المشكلة يعني هو الصديق بتعامل معه كنبي وعايشة تعالى تتعامل معه كزوج غضب غضب شديد منه قال يا عدوة نفسها متى كان يقول غير الحق هو غير الحق عنده شنو فقام يجأها في عنقها ويضربها وهي احتمت بالنبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ما هذا دعوتك ولو علمتك هكذا لما حكمتك ما كانت تضربه خرج أو بكر الصديق أبي قاعد يقول لها شنو أرأيت كيف أني منعتك من الرجل شفتي أنا خلي دقك حسنا أنا حميتك منه بالله يا أخوانا هذا نبينا هذا نبينا الذي نحن نحدث عنه تخيل والله دي أخلاق أخلاق أخلاق عالية هذا نبينا عليه الصلاة والسلام فبالتالي أبو كرى الصديق طبعا يشوف الأبو الواعي ما خلى في مشكلة وما تحلت بس دق البيت ومشى جرى جع يشوف الموضوع حاصل شنو فوجد أن وسلم وعائشة يضحكان فقال رضي الله عنه أشركاني في سلمكما كما اشرقتماني في حربكما هكذا كان يعامل النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته لكن حسنا دار لكم عن حاجة عجيبة كيف كان يفك الاشتباك بين زوجاته ما هم الزوجة كتير من مرة اجتمع عنده لما توفي توفي وعنده تسع نسوة واجتمع عنده إحدى عشر يعني قدر يسوس هذه الأمور ويمشي الإشكالات احكي لكم أشياء هي من اللطائف والله عندها في النفس وقع عجيب جاءت صفية رضي الله تعالى عنها تقول لنبينا صلى الله عليه وسلم إن حفصة قالت لي حفصة بنت عمر ما في غيرة بين النسوان قالت لصفية شنو إنما أنت يهودية بنت يهودي الحديث في الترمذي طبعا كلام مؤلم صفية جاءت لرسول الله قالت قالت لي حفصه كذا فقال صلى الله عليه وسلم قولي لها أبي هارون وعمي موسى وزوجي محمد أكلمك بجد كلام السمع سمح, سمح قال لا قولي له أبي نبي هي هارونية وناسبة يعني هي من سوره هارون وعمي نبي وإني لا تحت نبي ثم قال اتق الله يا حفصة يا سلام آم يا أخي يا السلام يا السلام لكن عجيب يا اخي ثاني احكي لكم موقف من المواقف العجيبة من هذه المواقف موقف العسل اجتمع سودة وعائشة وحفصة لأنه أكل في بيتي أم سلمة أو في بيت حفصة في واحدة فيهن أكل عسل ورسلوا لأم سلمة عسل فقامت بيجا تدّمين ورسلم هم داري طيرون من العسل لكي ما يأكل عسل فاتفقوا الثلاثة لمن يدن من أي واحدة يقرب تقول له أكلت مغافير المغافير ده نوع من أنواع النبات حلو لكن ريحته ما سمحه ورسلم كان يحب الرائحة الطيبة فأي واحدة جاء قالت لا أكلت مغافير؟ لما رجع اللي ومسلم وجابت للعسل ما قال لا دا كده ولا كده أباو لأن طلع ريحته كعبة معين ما في ريحة كعبة سودة طبعا أكبرين قالت والله لقد منعناه وحرمناه يا أخي هاي وديك ولا اسكتي وعي خلاص الموضوع انتهى يا سلام يا أخي يا سلام هذا نبينا عجيب كان النبي سلم في بيت إحدى نسائه فأرسلت إليه إحداهن طعاما في اناء الف البيت دي غارت غير شديده ال بيحمل الاناء جرته من ثوبه فسقط الاناء وتكسر وضاع الطعام ياخدي يطلقوا فيها يطلقوا فيها قبيله دي تحرجني قدام ضيوفي الناس يقولوا كده قال لهم غارت امكم ياخي يا لكن ياخي يا لكن اخلاك حاليا غارت امكم لكن الحكم حسم قال حبس الاناء المكسور وقلل كسرته تجيبي اناء ذي تدليها طعام بطعام واناء باناء المشكله انتهت يعني, يعني انت لمن تنظر الى اسرار بيته تتجلى الشخصيه الباهره والنموذج الفريد والخلق الرفيع والادب السامي والصدر الواسع والافق الكبير والرجل العظيم والنبي الخاتم وهذا نبينا ثاني اديكم قصه في غيره نسائه صلى الله وسلم وبارك وانعم عليه في قصه يعني معروفه جدا ان النبي سلم جاءت اليه عائشه بحريره حريره معناه اكل يعني من عجنه كده قام الرسول أكل عائشة رضي الله عنها قالت سودوا كلي أبد قلت له ما أكلت برة التخليق والشج بالعجين ده أبد شالت العجين للتخلق والشج قدام رسله ورسوله كان حاجز بينات الاثنين فقام سود شالت لما شالت قام رسله زحى لسوده لطلطخ وكعائشة كما فعلت بالحريرة فلما رطخ وكعائشة جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم ويضحك صلى الله عليه وسلم يا السلام يا أخي يا السلام أنا بس دائر منكم حاجة يا أخوان محمد ضاحك للضيف مكرمه محمد جاره والله لم يضمي دايركم تعاملوا النساء برفق وبصدر واسع وبأفق كبير وباحتمال وبصبر بذلك ننعم وبذلك نسعد بالله صلوا